ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت متعوا في داركم ثلاثة أيام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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ان ما ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتاه الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا